وقرأوا التأريخ فات تأريخ يشهد أيها القوم ارجعوا شيئا قليلا وقرأوا التأريخ فات تأريخ يشهد جاء طاها بالهدى من بعد جاهلين يأخذوا الناس إلى الدرب المعابد جاء طهاب الهدى من بعد جاهلين يأخذوا الناس إلى الدرب المعابد اسألوا القرآن عنه فهو ينبيه عن رسول للعناء قد تكبت فاسألوا القرآن عنه فهو ينبي عن رسول للعناء قد تكبت في سبيل الله كه قاسا وقاسا من أناس هنعانها كل جلمت في سبيل الله كان قاسا وقاسا من أناس هنعانها كل جلمت أيها القوم ارجعوا شيئا قليلا وقرأوا التاريخ فالتاريخ فا يشهد جاء طاها بالهدى من بعد جاهلين يأخذ الناس إلى الدرب المعبّد يأخذ الدرب المعبّد إلى الدرب المعبّد يأخذوا الناس إلى الدرب المعام فاسألوا القرآن عنه فهو ينبي عن رسول للعناء قد تكباد في سبيل الله كان قاسا وقاسا من أناس هنعانها كل جلمت من أناس هنعانها كل جد دعوة جاء بها المختار طاها ثورة من رحم الظلم دعوة الجاء المختار طاها تورجول مين رحيم الظالمات ول صان هذه الجهد والبات للعظيم وبها صار الى كون صار إله الجول فاقرأوا القرآن إذ يوثني عليه بمديحه لي سواه ليس يوجد فاقرأوا انا اذيوثني عليه بمديح لي سواهم <هو> ليس يوجد <يجاج> اظهر الله هو على كل <كفر> <لي البراية> <أظهر> الله اخلاق محمد صلى الله عليه دين اغ الغالي باخلاق محمد فقره القور انا اذ يوم اثني علي فقره القور انا علي بمديحك لي سواه ولي الله على كل البرايا اظهر الله على كل البرايا في محمد دينه دينه دين الغار في محمد ذلك التراث من رسول الله عراب أين ذلك الرسول كي تكونوا خيرة كم ذا قمحنا ذلك التراث من رسول الله عراب أينى ذلك الرسول كي تكونوا خيرة كم ذا قمحنا تفكروا قليلا هل من الأخلاق تكتير وفتنا فلناعوذ لطاها شيعة في دربه نمشي وسنه فلناعوذ لطاها شيعة في دربه نمشي وسنه ذلك التراث من رسول الله يا أحراب أينه ذلك الرسول كي تكون خيره كم كاد محنا الا عليك الرسول كي تكون خيره كم ذاق محنا فكروا قليلا هل من الاخلاق تكير وفتنا فلنعد لطاها شيعه في درب نمشي والسنه فلنعد لطاها شيعه في دربنا نمشي وصلنا واحد والكتاب واحد الا واحد والكتاب واحد والنبي واحد والدين واحد شيعه وسنه رغم كل فتنه حتى وحدنا وعلينا السواع الإله واحد هو واحد هو واحد والدين واحد شيعة وسنة رغم كل فتنة شيعة وسنة رغم كل فتنة قد توحدنا وعلينا السواعد اشهدي يا أرض إنا أهل نخوة من قديم الدهر فيك نحن إخوة اشهدي يا أرضو إنا أهلنا أخوة من قديم الدهر فيك نحن إخوة فتفرقنا وبالتين اعدصمنا إذ لنا في أحمد المختار أسوى إذ لنا في أحمد المختار أسوى كل من تحدى صفنا ترده كل من تحده صفنا ترده تلك أخلاق الرسول وحدنا نحمل الهداية للأنام راية رغم أسياف بحفظ حاربتنا هكذا نطي إلى بها العهودة لا نطيع يا أحباء اليهودة هكذا في إلى طه العهودة لا نطيع يا أحباء اليهودة وحدة نبني بوعي أحمديين باسمها نرقى ونجتاز الحدود باسمها نرقى ونجتاز الحدود الإله واحد والكتاب واحد والنبي واحد والدين واحد الاله واحد والكتاب واحد والنبي واحد والدين واحد شيعة وسنة رغم كل فتنة شيعة وسنة رغم كل فتنة قد وحدنا وعلى الليالي اشهدي يا ارضنا اهلنا اخوه من في نحن اخوه اشهدي يا ارضنا اهلنا من قديم الدهر في, في نحن اخوه ما تفرقنا وبالدين اتصمنا لنا في احمد المداري ازوا لنا في احمد المداري ازوا كل من تحدى صبنا ترده كل من تحدى صبنا ترده تلك اخلاق الرسول وحدتنا تحمل الهداية للانام رايه رغم ازياف بحق الحراماتنا اقدا طاهر لا نطيع يا احبائي اليهود لا نطيع يا احبائي اليهود وحددنا ابني بوعي احمديان باسم هانرقى ونجتاز الحدود